من السماء ماء بِقَدَرٍ فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب lakum fiyha fawakih kâsîrât ve minha ta'kulun ve şeşrre tehruj min qur sinâ atâbdut bedhni ve cib güll ما في وَلَكُمْ ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلي الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا.